ل ي ق و ل ن ه ا ل م ت ك ن بينكم و ب ي ن ه م و د ة ي ا ل ي ت ن ي ك ن ت معهم فأفوز ف و ز ا عظيما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 وقالوا ربنا لمكتبت علينا القتال لولا أ خ ر ت ن ا إ ل ى أ ج ل قريب قل متى ع د ن يا قليل متاع الدنيا قليل و ا ل ا خ ر ة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أ ي ن م ا تكونوا يدرككم الموت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 لفضيله ا ك ت و ر م ح م راتب ل ن ا ب ل س م و ا و ل ه ش ه ي د ا م ن يطع ا ل ر س و للعلوم فقد ا ل ه ن ت و ل ى ف م ا أ ر س ل ن ا ك ع ل ي ه م ح ف ي ه ا ويقولون ط ا ع ة ف إ ذ ا ب ر ز و ا من ع ن د ك بيت طائفة م ن ى غير الذي ت ق و ل و ا ل ل ه يكتب م ا ي ي ب ت و ن فأعرض عنهم و ت و ك ل على ا ل ل ه وكفى ب ا ل ل ه و ك ي ل ا أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن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 و ح ر は今日の夜 م 楽し ن でい عسى الله أ ن يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها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 شركه ا ل ي ج م ع ن ك م إلى ي و م ا ل ق ي ا م ة لا ر ي ب ف ي ه ومن أصدق م ن ا ل ل ه ح د ي ث ا